حفا حزي الجمر مع أسف أل فضل نهي جنك واقف وغمار ترسن حظي وحذت سفير حلمي سماع من غلي आर ओम मो त्वम छिंम हे आ हला फक ताजे मने रूपकार حداجرين فخر قال لا بعدت صبر العال قدر تشائم وحزن انتزاع لان انا من باشر مجلسي عندي وصحتي همه جاي من هالليله اشوف نفسي شاعر اهل البيت السيد سعيد يا حلم ليالوم اكيل فزت فين ه جنگو اكيه بوين كمار چه مسن اوين الحلم واسمع قيب من غالي عذار نِيه فخر طال بعد صبح عَال قَدَر تِت حَمَلَ حوائجكم بحق ام البنين ما شاء الله ما يا من صفوا يا ابن ام اكبركوا لي اي ابن ام أي يا مريل تصال قدره والوصيح دار غلي ولي أمره والحزن وحصي يا نقوت رْهَ وَالْكَسْرَ ظِلمُهُمْ يَظْلِمُ عِكْسَرَهْ أَوْلْكَسْرَ ظِلمُهُمْ يَظْلِمُ عَلَوْ يا ربي الغير رضات ابلوع وفي كسرذا يا في الطي ايها سير الاله محسون الله وي اول كنز ارضهم غير كسرها ا خطرهم يشلق نين كسر أعلن بسيد البشر خطرهم يشلق نين كسر مين شافوا اسمع صورة بعد عين er hazan bayo سران نلدرو وين خطا واحسين اما ويعلى الصفاء It's a thing. فَأَضْرُ لَوْ بَقَنْتُمْ شاب غايه الصبر اش فيش عين دبلنا عام شيم شان جالبي لا صبر غير المصايه بيقول وايه بويل والمن في حاج سعيد الصوت. يا بوفاضر يا ابن عيد امك والصيه اما ادريك شفرجاتكم علي بن با بوم ماكيسامو هذ وفيه ويا بخات حظ هل ذي ويا بخات حظ وغفين زجية آه يا وليدي والدين يا قبر والطيب يترك يا وليدي والدين bar Well fa I've got to come up with you. يا ابو فاضل يا ابن عيد امك وصي على ادريك الففرق وعدا يا وعدها يا اهل الفرات وملا يا يا يا ايادم وعدها وعدا يا يا يا بعد امكو. او عدا وعدها يا يا يا. الف عسبة والناخ فيه. يبني طاب عمك يسامه هالو فيه. يا بخير حاب وعلذي شوا جدرت آه يا اول شيء قد يا عباد ورفا يبل يترك يا ولي سلو خنت كل يا بالغير او لكم يا خوتي صروا الدرع جيد دامكم اه زينا غوبار والله عاني وصبي ينظر حسين الربع برو احي وكوبار والله عاني of that. يا حجي بوني بوغنه اولا خلوا تحس صعب من شيء تشغف نيب من زاخرت عيد خبر عيدكم وفالت لقصير سح o'yqlar oh, yeah, oh, yeah. جوا احاديكم بقوكم يا اخوتنا قوموا جوا يا ام البنين عندنا حوائج عندنا مرضى سجناء اخوانكم ابو وحايه كبار قم السحور تستطيعون شكون يسمع لك فمره بيع اهل ويه إذا تردون امكم تي الخير بيتكم ممنون جاي سعيد الصاد الخدمه جات اي شو عسكم ما تطيعوناش يقول ليش ما راكل في عمره بياضي الواجه بابن الطاع حرى ونصري إذا تردون أمكم حبيكم افتخير بالحشور خلوني يا صحاب وفايعوا ورجعوني فعلا جبل قريب يا ويسه ها رجعوني فعلا جبل قريب ارجا جوني وبحجل لبن وربا يا داعيكم ابيكم افتخر بالحاشور خلوا Esa benu wefe zo